وَبَارَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ وَبَارَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا فَهَلَأَنْتُمْ مُنُونٌ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِّن شَيْءٍ فَهَلَأَنْتُمْ مُنُونٌ عَنَّا مِنْ عَذَابِ من شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ قَالُوا لَوْ اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سواء علينا أجزعنا أَمْ صبرنا ما لنا من محيص